يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وضف منها م رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا و أ ش ه د أن ل ا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك ل ه و أ ش ه د أ ن محمد ا ن ب د هو رسول ب ل غ ا ل رساله وابدل ا م ا ن ة ونصحا ل أ م ه فصل ى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه و س ل وابعد فيا ايها الاخوه المسلمون يا شباب الاسلام يا طلائع البعث الاسلامي يا ابناء الصحوه الاسلاميه يا من اختاركم الله عز وجل من بين الملايين لتحملوا رسالته الى العالمين ومن شرفكم الله عز وجل ب أ ن دواكم من ا ل إ س ل ا م ا ل ذ ر ة والمكان ا ل أ ع ل ى وجعل لمن صدق منكم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم درجات ا ل ج ن ة ا ل م ئ ة إ ن في ا ل ج ن ة ل م ئ ة د ر ج ة جعلها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين السماء و ا ل أ ر ض يامن جعل الله قيامه عباده للصادقين المستقيمين ونومه عباده حتى إ ن أن دابته لتلعب و إ ن جواده ليستن بطوله وتكتب له الحسنات نومه ونبغه أ ج ر كله ومن خصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفهم ب أ ن ه م خير الناس بهذين الشرطين الصدق أ ي ا ل إ خ ل ا ص والاستقامه خصهم ب أ ن ليلتهم في ربيع او ج ن ا د ه خير من قيام ل ي ل ة القدر عند الحجر الاسود ل أ ن ارابط ل ي ل ة في سبيل الله احب الي من ان اقوم ل ي ل ة القدر عند الحجر الاسود و س ا ع ة المقاتل بقيام ستين س ن ة وكلها احاديث ص ح ي ح ة صحاها الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي وغيره قيام س ا ع ة في الصف للقتال خير من قيام ستين س ن ة و ر ب ا ك يوم في سبيل الله خير من أ ل ف يوم في ما سواه من المنازل يقام ل ي ل ه ا ويصام نهارها فهام الحاكم و ا ل ذ ع ا ب ي و ق ا ل ا ل ترمذي ح س ن صحيح و إ ن كان الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي قد أ ش ا ر إ ل ي ه ب الضعف أقول هذا الثواب العظيم الذي ساقه الله إ ل ى من جاهد و أ خ ل ف واستقام على الطريق ل أ ن الغزو غزوان فمن خرج ا ت غ ا ء م ر ض ا ت الله و أ ن ف ق ا ل ك ر ي م ة وياسر الشريك واجتنب الفساد واطاع ا ل إ ي م ا ن فنومه ونبهه أ ج ر كله والحديث صحيح ومن خرج رعاء و س م ع ة ولم يطع ا ل إ ي م ا ن ولم يجتنب الفساد لم يرجع بالكفاف اي لم يرجع بالثواب الذي جاء به فاجر المجاهد عظيم عند رب العالمين ووزنه ثقيل عند خالق السماوات والارض والحسنات كجبال تهامه فحافظوا عليه ومن ا ل م ح ا ف ظ ة عليها ان نعود فنذكركم ب آ ي ا ت الحجرات آ ي ا ت الظن بالمسلمين عدم سوء الظن وعدم الاحتقار والاستهزاء يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من ن س ا ء عسى ان يكون خيرا منهم ولا ت ل م ز و ا انفسكم ولا ت ن ا ب ز و ا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين آ م ن و ا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اهت ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان أي ياكل لحم اخيه أخي ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله هو الرحيم فظن السوء بالمسلمين حرام والتجسس عليهم حرام لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إ خ و ا ن و ا ل غ ي ب ة حرام وقد بين الله تكريم هذه ا ل ك ب ي ر ة للمسلمين ب أ ن شبهها ب أ ك ل لحم ا ل أ خ ميتا انه منظر تتقزز منه الابدان وتشمئز منه النفوس ان ي أ خ ذ الانسان بسكين ثم وابدا بتقطيع اخيه الميت و ي أ ك ل ه يقول ابن كثير فكما انكم تكرمون أ ك ل م أ خ ا م لحم أ خ ي ك م الميت طبعا فاكرهوه شرعا ل أ ن ه أ ش د ح ر م ة منه اي إ ن غ ي ب ة المسلم اشد